الدرس الثاني، أفراد الأسرة واحد، استمع إلى الكلمات وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعيناً بالصور جد جدة أب والد أم والدة أخ أخت السرطن <تصفيق>